111. إلى صراط مستقيم 112. صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض 113. ألا إلى الله تصير الأمور 114. بسم الله الرحمن الرحيم 115. إِا جَعلنهُ قُلْآنَ النَّ رَبَ لا عَلكُم تَعقِلون وَإِنهُ فِي أُمِّكِتَابِ لَذَينَا لعَِيٌ حَكِيم أَفَنَظْرِبُ عَنكُمُ الذِكْرَ صَفحًا أَنْ كُتُم قَوْمَم مُسِفين وَكَمْ أَرْسَلْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ فِي الْأَوَّلِينَ وَمَا يَأْتِيهِم مِّن نَّبِيٍّ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ فَأَهْلَكْنَا أَشَدَّ مِنْهُمْ بَطْشًا وَمَا ظَلَمَثُمُ الْأَوَّلِينَ 117. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم 118. الذي جعل لكم الأرض مهدا وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون 119. والذي نزل من 113. فأنشرنا به بلدة ميتا كذلك تخرجون 114. والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون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 112. وجعلوا له من عباده جزءا إن الإنسان لكفور مبين 113. أم اتخذ مما يخلق بنات وأصفاكم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 على آثارهم مقتدون